وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وجمع به بعد الشتات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصلت عينٌ بنظر ووعت أذنٌ بخبر وسلم تسليماً كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام بعث الله جل وعلا رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين وجعل الله تعالى معهم من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ما يقيم الله تعالى به الحجة على البشر وجعل الله تعالى لكل نبي من المعجزات والآيات الظاهرات ما يكون متوافقًا مع أحوال قومه لتقوم الحجة عليهم فبعث الله تعالى موسى عليه السلام في عصرٍ انتشر فيه خوارق العادات والسحر فجعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه فكان يلقي العصى فإذا هي حيةٌ تسعى ويخرج يده فإذا هي بيضاءٌ الناظرين فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر وأما عيسى عليه السلام فبعثه الله تعالى في عصرٍ انتشر فيه الطب وأنواع العلاج فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب أما نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبعث إلى قوم خاصة وإنما بعث إلى الناس عامة فبعث إلى من يهتمون بالطب فكان له من المعجزات ما يتعلق بذلك بعث إلى من يهتمون بالفلك فجعل له من المعجزات ما يقيم الحجة عليهم بذلك بعث إلى من يهتمون بالأمور اللغوية والإعجاز وغير ذلك فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يقيم به الحجة على هؤلاء جميعا أما المعجزة العظيمة التي آتاه الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام التي تبقى إلى قيام الساعة التي بهر الله تعالى بها الأولين والآخرين تلك المعجزة العظيمة التي أعجزت البلغاء وحيرت الشعراء وأذلت كثيرا من الحكماء تلك المعجزة العظيمة التي لا تزال إلى اليوم لها أثرها على من يفهمون العربية ومن لا يفهمونها تلك المعجزة التي قال الله جل وعلا عنها وقالوا لولا لا أنزل عليه آيات من ربه قل إن من آيات عند الله ثم قال جل وعلا أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أما يكفيهم القرآن ليكون حجة وتصديقا ومعجزة وبينة تبين بأنك نبي مبعوث من رب جل وعلا في السماء ولذلك جعل الله تعالى هذا القرآن معجزة ظاهرة تبقى إلى الناس جميعا وتلقى بينهم ولقد وصف الله تعالى كتابه العظيم فوصفه الله جل وعلا بأنه نور فقال سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وبين الله جل وعلا أن من أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ابن عباس ذكر الله تعالى هنا هو القرآن تكفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه ولقد جعل الله تعالى كتابه رفعة لمن أخذ به فقال الله سبحانه وتعالى وَإِنَّهُ لذكر لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ هذا القرآن ذكر يعني رفعة وعز شامخ لك ولقومك وسوف تسألون سوف تسألون عن القرآن هل فهمتموه هل تلوتموه هل طبقتموه هل حكمتموه هل تدبرتم في آياته ودلائله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ولقد أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجاهد بهذا القرآن فقال جل وعلا وجاهدهم به جهاد كبير أتلوا القرآن عليهم وأقم الحجة به عليهم وتكفل الله جل وعلا أيضا بأن من يحفظ القرآن أن الله جل وعلا يعزه ويرفعه فقال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فجعل الله تعالى الذي يحفظ القرآن جعله من الذين أوتوا العلم وإن كان إنسانا ضعيفا هزيلا ليس ذا نسب يرفعه ولا ذا مال يكثره مهما كان له من الضعة بين الناس وعدم الالتفات إليه فإنه إذا وعى القرآن في قلبه رفعه الله جل وعلا وأعزه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولقد جعل الله تعالى لهذا القرآن من المهابة ومن الخشوع والخضوع لمن يقرأه جعل الله تعالى له ما لم يجعله لغيره من الكلام فإن القرآن كلام الله جل وعلا أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لو أنزلنا هذا القرآن على جبر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس أيها المسلمون ولقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلاية بهذا القرآن وحذر عليه الصلاة والسلام من هجرانه فقال صلى الله عليه وآله وسلم مادحا من يقرأ القرآن القارئ للقرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة كأنه في صفوف الملائكة يتلو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع به له أجران له أجر التلاوة وله أجر المشقة فهو يؤجر من الناحيتين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل قراءة القرآن قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا م حرف وإنما ألف حرف ولا منحرف وميم حرف وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هجران القرآن فقال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن بالمراجعة فإنه أشد تفلتا يعني أشد ضياعا من الصدر ونسيانا له فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها وإذا رأيت بعيرا معقولا من قدميه أو من يديه يعقلونه لأن يذهب بعيدا تجد أن البعير يسير ثم يقف يريد أن يفلت رجله من هذا القيد من هذا العقال فلا يكاد يسير أمتارا إلا ووقف يريد أن يتفلت لينطلق فيقول عليه الصلاة والسلام القرآن إذا لم تعتني به وتلتفت إليه وتجالسه وتقرأه وتكرمه بكثرة تلاوته وتدبره ومجالسته لهو أشد تفلتا من الابل في عقولها ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قراء القرآن وأثنى عليهم فجلس عليه الصلاة والسلام يوما إلى أبي بن كعب وكان أبي رضي الله تعالى عنه قارئا للقرآن بارعا في تلاوته صارفا فيه انا الليل وأطراف النهار فجلس عليه الصلاة والسلام إلى أبي ثم قال له يا أبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فانتبض أبي قال يا رسول الله وسماني الله لك يعني هل قال الله اقرأ على أحد أصحابك فأنت اخترتني أم أن الله جل وعلا في ملكه العظيم وفي علاه وفي, وفي جبروته سماني الله لك اختارني الله من كل المخلوقات ليجري اسمي هناك وليتكلم الله باسمي قال يا رسول الله وسماني الله لك قال نعم فانفجر أبي باكيا لم يذكر أن أبي رضي الله عنه بلغ الغاية في حفظ الحديث كما بلغها أبو هريرة ولا كان يكتب الحديث كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن العاص ولا كان يتقدم صفوف الجهاد الجهادي مقاتلا قائدا كما كان يفعل خالد ولا كان ينفق المال الكثير كما كان يفعل عثمان ولا كان ذا راي سديد ملازما لرسول الله عليه الصلاه والسلام كابي بكر وعمر ولا كان ذا سيف صليط على المشركين كعلي رضي الله تعالى عنه ولا كان ملازما يخدم النبي عليه الصلاه والسلام مثل انس ومع ذلك استحق أبي بإكرامه للقرآن أن يكرم هناك استحق لما صرف الوقت يتلو كتاب الله ويتدبره آناء الليل وأطراف النهار استحق أن يذكر الله في السماء اسمه وان يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة وينتفض أبي انظر كيف يرفع الله أهل القرآن كيف يعز الله تعالى شأنهم كيف يستمع الله إلى قراءتهم؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن الماهر به من صاحب القين إلى قينته الله جل وعلا يستمع إلى من يقرأ القرآن إلى من يرتنه ولذلك قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وقال عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن فالصوت يزين بالقرآن والقرآن يزين ويصبح أكثر تأثيراً بالصوت الحسن وكان عليه الصلاة والسلام يثني على قراء القرآن جلس عليه الصلاة والسلام يوماً مع أصحابه وهم راجعون من غزوة من الغزوات فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف منازل الأشعريين الأشعريون هم قبيلة أبي موسى الأشعري وكانوا في الأسفار إذا كثروا يقسمهم النبي عليه الصلاة والسلام بحسب قبائلهم فهذه قبيلة ثقيف يسير بعضهم مع بعض يأكلون ويشربون مع بعضهم البعض وهذه خزاعة وتلك بكر وهذا طرف من الأوس وهذا ألاء الخزرج فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار يقول أنا أسير بجيش كبير الأشعريون لا أدري هل هم عن يميني أم عن يساري أم هم خلفي أم أمامي لا أدري لكنني إذا جاء الليل عرفت أن الأشعريين نزلوا في أثناء المسير نزلوا إما عن اليمين أو الشمال أو الخلف أو الأمام قال يا رسول الله كيف تعرف قال من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن أسمعوا دوياً لهم يتلون القرآن منهم المصل ومنهم التالي يقول من حسن أصواتهم بالقرآن وخرج عليه الصلاة والسلام يوماً من بيته ثم صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فوصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فلما أراد أن يدخل إلى مسجده وله عليه الصلاة والسلام أبواب من بيته إلى المسجد لكنه لم يشأ أن يدخل على المسجد مباشرة أراد أن يدخل من الباب الذي يدخل منه الناس فلما أراد أن يدخل وإذا قارئ يقرأ القرآن في المسجد وكان مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف فكان من جلس في غير المسقوف ووقف رجل وراء الجدار استطاع أن يسمع ماذا يقول فليس بينهما إلا جدار قصير فلما مر صلى الله عليه وسلم عند هذا الجدار وإذا ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل يستمع إلى قراءته فعجبه إتقانه وحسن صوته فقال عليه الصلاة والسلام مكلماً صاحبيه من أحب أن يسمع القرآن غضاً يعني رطباً غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وجعل يستمع إليه ثم انتهى الصحابي من تلاوة القرآن في ظلمة الليل لا يعلم من وراء الجدار ورفع يديه يناجي ربح يا رب يا رب يا رب ونبينا عليه الصلاة والسلام وراء الجدار يقول له قل يسمع قل يسمع يعني ادعو اكثر فان الله يسمعك الان ويستجيب قل يسمع قل يسمع وجعل صلى الله عليه وآله وسلم يكرر ذلك والصحابي من داخل المسجد لا يدري عنه لكنه يناجي ربه بعدما سمع كلام الله بدأ يسمع الله كلامه بعدما سمع كلام الله جعل يسمع الله كلامه وكان عليه الصلاة والسلام يحب قراء القرآن ويتنافس الصحابة في تلاوته وفي حفظه وفي العمل به وبين الله جل وعلا عظمة كتابنا كل الكتب السماوية هي كلام الله وكتاب ربنا جل وعلا القرآن جعل الله تعالى فيه من العبر والعظات والبيان مثل ما في الكتب السماوية السابقة كلها فقال الله جل وعلا عن قرآنه الذي أنزله علينا مصدقا لما بين يديه من الكتاب لما بين يديه لمن سبقه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا عليه جامعا كل ما فيه من عبر وفوائد قدمت إلينا نحن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان إذا هجر الناس القرآن رفع القرآن عنه وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ابتداء ولنا تبعا قال وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوه مهجورا بدأ يمر على أحدهم اليوم واليومان وربما جلس على الانترنت ساعات وربما جلس يقرأ الجرائت أو ربما جلس يتابع التلفاز أو ربما جلس يتحدث مع أصحابه ساعات أما القرآن فليس له حظ من يومه وكلنا والله ذلك الرجل يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة وربما كان الجهاز الذي في يده فيه المصحف مخزن ومع ذلك يمر بأصبعه على موضعه فلا يفتحه لكنه يفتح غيره هذا من هجران القرآن أن يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولم يقرأ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من هجران القرآن عدم معرفة معانيه والله لو وصل أحدنا كتاب رسالة من شخص يحبه وصلتك بلغة لا تفهمها وصلتك بأي لغة لا تفهمها لما مسحت الرسالة وقلت لم أفهم كلا وإنما حرست على أن تبحث في معانيها فتنسخها وتذهب إلى من يترجمها لك لتفهم ماذا يقول صاحبك ونقرأ قول الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا نفهمها والأمر في ذلك عادي بعضنا يقرأ الله الصمت منذ عشرين سنة ولا يفهمها إلى اليوم غاسقني ذا وقب لا يفهمها مؤصده لا يفهمها وليس بينه وبين فهمها إلا أن يبحث بشيء من معانيها من هجران القرآن عدم معرفة معانيه نقرأه الإنسان وكأنه ألفاظ أعجمية لا يدري ما هي من هجران القرآن عدم التحاكم إليه يقعوا قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم يلتفت إلى قانون فرنسي وقانون بريطاني وقانون أمريكي ويدع القرآن يدع قانون رب العالمين الدستور العظيم يجعله, يجعله جانبا ويطبق مثل تلك الأنظمة ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟ من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون من هجران القرآن عدم التحاكم إليه يقرأ قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهم مئة جلدة ثم يأتي ويطبق القانون الذي يقول الزنا برضى الطرفين لا يعاقب عليه القانون بل مع الأسف بعض القوانين في الدول العربية وربما كانت قريبة منا الآن زنا المرأة برضى زوجها لا يعاقب عليه القانون والله ابحث في الانترنت وتجد هذه المعلومات زنا المرأة برضى زوجها إذا ما اشتك زوجها قال أنا ما اشتكي خلاص ذاك اعتدى على عرضي أنا ما أشتكي لا يعاقب عليه القانون وإن اعترفت واعترف الباغي الذي وقع عليه هجران لتحكيم القرآن ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقينون هذا من هجران القرآن من هجران القرآن عدم العمل بأوامره فيقرأوا قول الله تعالى وقولوا للناس حسناً ثم يتكلم بأقبح الكلام هذا هجران للقرآن يقرأ قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا ثم يغتاب الناس وأنفقوا فلا ينفق في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيلقي بيده إلى التهلكة ويتعاطى ما يقتله من مندخان ومسكرات ومخدرات وغير ذلك هذا من هجران القرآن من هجران القرآن عدم الاستشفاء به يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بالقرآن ورقى سعيد أبو سعيد الخدري كما في الصحيح رقى رجلا أصيب بلدغة فرقاه بسورة الفاتحة وجعل ينفذ عليه فبرئ وقام ليس به بأس ما هو شفاء وقد جرب مرارا إلى اليوم الرقية بالقرآن على أمراض بعضها عجز الطب عن علاجها فثبت لدى الأطباء سواء المسلمين أو غير المسلمين ثبت أن هذا المريض تحسن حاله وربما شفية من مرضه كله وهذا بشهادة الأطباء أنفسهم الاستشفاء بالقرآن شفاء القلبي إذا وجدت في قلبك قسوة فاقرأ القرآن ليينه به هذا من شفاء قلبك إذا أصبت بمرض أو أصيب من تحب بمرض فارقه بالقرآن فإن هذا من النفع وهو من من الاستشفاء بالقرآن وتركه لوع من هجرانه القرآن يرفعك يوم القيامة في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طيل صواف تحاجان عن صاحبهما إذا قيل له سرقت بدأت تدافع عنك البقرة وآل عمران إذا قيل له فعلت فيعت البقرة وآل عمران تحاج عنك تدافع عنك إذا كنت تقرأهما ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فاحرص على أن يكون لك مجلس يومي مع القرآن إن كان معك جهاز اجعل القرآن فيه وأي لحظة تجد فيها نفسك ممكن أن تقرأ فافتح مباشرة اقرأ صفحة صفحتين ولقد رافقت أحد أصحابي في سفر فلاحظت أنه كلما ركبنا سيارة مع سيارة أجرها أو نزلنا في مكان وهو يمشي أحيانا يمسك بهذا الجهاز بين يديه فيه المصحف فاكتشفت أنه يقرأ يوميا ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء وهو لم يقصر في الحديث معنا أو الانبساط إلينا أو الأكل والشرب والسواليف معنا لم نفقده أبدا لكن اللحظات التي تضيع على أكثرنا وجدت أنه مباشرة بيده الجهاز يتحدث ثم يلتفت ويقرأ آيتين ثم يتحدث ثم يلتفت وإذا هو يقرأ ثلاثة أجزاء أو أكثر يوميا احرص على أن تعالج قلبك وستجد لهذا أثرا عليك في صلاتك في رزقك في حياتك في تعامل أهلك معك إذا كنت فعلا حريصا على أن يكون المصحف دائما معك أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعل القرآن قائدا لنا إلى رضوانه والجنة وأن يجعلنا ممن يرفعهم الله تعالى بالقرآن ويجعل القرآن لهم عزا في الدنيا وعزا في الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن محفوظا في صدورنا واجعله يا رب مقروآ في بيوتنا وحفظه يا رب لصبياننا وبناتنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجلال العظيم لي ولكم من كل ذنب أستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ردوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم ايدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم اجمع كلمتهم وصوِّب آراءهم وسدِّد رميهم اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين اللهم عليك بعدوِّك وعدوِّهم ومن ناصره ومن ومن أعانه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ونسألك أن تجمع شمل المسلمين في كل مكان اللهم من أراد أي بلد من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره من أراد أي بلد من بلدان المسلمين بتفرقة أو فتنة فرد كيده في نحره وفضح سره وكشف ستره واجعله عبرة للمعتبرين يا قويو يا عزيز يا رب العالمين اللهم نسألك لبلادنا خاصة أن تحفظها من كل سوء أن من كل سوء من أرادنا بسوء فاصرف عننا كيده يا قويو يا عزيز يا رب العالمين اللهم وفق لي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر اولات المسلمين يا رب العالمين يا يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين